وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فذحون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ